انسى الدنيا وريح بالك انسى الدنيا وريح في اللي, في اللي انسى الدنيا الدنيا انسى الدنيا, انسى الدنيا, انسى الدنيا, انسى الدنيا اللي دو اكل حبايبك واللي ابتسمت كتب لي اموال غرامي شدل قلبك ده للسفينه و لتنيم مين تشرلو أنهم ممن الهناء باصدو تشرلو أنهم م أشي اللي اللي سوادو فاتل مين فاتل مين تشغل دل بله میت أحبوها ولاية من زيف في الدنيا تهنى حتى النجم ملك زي يا قدي النعيم قدي الجنة دو جمال وتمتع فيه من قبل ما يتبلو يزول ويوعي فوت يوم تحزن فيه وسهر ده بكرة النوم حيتول النوم حيتول ليه تشغل بالك مين يرحم حالك